الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه, لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثيرا ما نواجهه يعيشون في صام نكد بين قناعاتهم وبين سلوكياتهم وممارساتهم وبين تصوراتهم وبين تصرفاتهم وبين شعاراتهم وبين واقعهم وبين إيمانهم بالله وبين أعمال خلت من الإيمان وروح التقوى ومعاني المحبة والأنس بالله سبحانه فإن للقلوب شعثة كما قال ابن القيم رحمه الله لا يلمها إلا إقبال على الله وإن للقلوب حزنة لا يزيلها إلا معرفة بالله وإن للقلوب وحشة لا يصرفها ولا يزيلها إلا أنس بالله وإن ممن ينتمي إلى أهل السنة والجماعة تجده يعيش الفطانة النجد بين الأخلاق وبين التدين بين العقيدة وبين العمل بين العلم والمعرفة وبين الأخلاق والسلوك والممارسة وفي ذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليلة وتؤذي جيرانها قال هي في النار وإذا أتاكم من ترضون دينه وغلقه فزوجوه لم يكن صلى الله عليه وسلم يفصل بين الأخلاق وبين الدين فالأخلاق شعبة من شعب الدين فكان يكفي أن يقول إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه لأن الذي له دين بالطبع ومن المفترض ومن لازم تدين أن يكون له أخلاق ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطف واقعا يعيشه بعض الناس عنده دين ولكن بدون أخلاق لأنه فهم التدين أنه جفاء وجفاف ولم يظهر من التدين انبصاط الخلق ولين الطبع وطيب المعشر وحسن اللفظ وطيب الكلمة وحسن الكلام مع الناس ما فهم الدين إلا في إطار استقامة هو يظن أنه على الدين ولذلك إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه قد يكون على دين ولكنه سيء الخلق وشرس الطبع وبعض الناس بالعكس عندهم من الأخلاق في حسن التعامل ما عنده لكنه بدون دين تجده مهزب راقي في منبته ما شاء الله نظيف بيستحمد يصابون قف وبشكر بوطلون وبتريح بريحة راقية وكان عقصة يقول لك ما عليش وسوري وأنا متأسف لكن ما بصلي بعد كل بعد بعد بيصد كله وصله قد عنده خلق ولكن لا دين له والصوار أن يكون المؤمن على غير ثصام على وآمن بين العقيدة التي هي ليست مجرد معارف مجدانية ولا مسارك كلامية ولا فلسفات يونانية إنما هي عقيدة غاسخة الغرض منها تهذيب النفس بالاعتقاد وأول ما تزكى به النفوس وأحسن ما تقوم به هذه القلوب وأحسن ما يصان به الإنسان من الوساوس والآفاء القلبية والحضور النفسية هو إيمانه ومعرفته بالله وذلك أكبر دافع له أن يعامل الناس المعاضلة الطيبة يقول ابن القيم رحمه الله وأهل السنة والجماعة يعاملون الناس من أهل القبلة بالإحسان طلبا لرضى الله تعبدا حتى إذا عاملوهم معاملة طيبة إنما كان الغرض التعبد فلما قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وصف أخيك صبق ليس مجرد التبسم الذي في إطار المجاملة ما فينا أصلا بيتبسم لما تلعبه بيتبسم لكن هل هو استشعر البعد التعبد والعمق الإيمان أنه يتبسم طاعة لله تعالى وامتثالا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صبك احتسابا وتعبد ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في المداري أهل السنة يعاملون الناس معاملة طيبة تعبدا فهم لا يعاملون الخلق ولكنهم يعاملون الله المعاملة في الأرض الله لأنه لو أمرك أن تقادل فقاتلت ولو أمرك أن تحسن أحسنت إذن أنت عبد خاضع مذعن منقاد لأمر الله سبحانه وتعالى بعد هذه المقدمة من هم السلف الذين ينبغي أن نتخلق بأخلاقهم إن كلمة السلف تعني أول ما تعني الأنبياء هذا في إطلاقها العام وليس في إطلاقها الإصطلاح الخاص الثلاث أول ما نعني بذلك كل من كان من أهل الخير قديما وعلى رأس هؤلاء بل أئمة هؤلاء بل سادت وكادت هؤلاء جميعا هم أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله أجمعين أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتبئ ولذلك السلف نعني بهم هؤلاء ثم نعني بهم القرون المفضلة الثلاث ومن سار على نهجهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ساروا على نهجهم ممن صح معتقدهم وسلم منهجهم وصح دينهم واستقاموا على شرع الله تعالى طيب ما هي أخلاقهم التي نحتاج إليها الخلق الأول من أخلاق السلف الذي احتاجوا الورع وهو من أجل أخلاق السلف وألف في ذلك المروز كتابه الورع وألف عبيد الله بن عبد الخالق الإلبيري الورع وألف ابن أبي الدنيا الورع وألف الإمام أحمد الزهد والورع كل ذلك لينبه على أن ثمرة التدين وخلاصة الإيمان أن يقودك إلى ورع وهو كما قال عنه الجرجاني في التعريفات الورع يرع وراعة إذا متص وجبن وترك وتراجع وتحرج وتوقف هذه العبارات كلها تدل على معاني الورع والجبال عند العرب ورع ليس لأجل ورع الصلاح يعني ما عنده دين لكنه نتس وابتعد وتوقف وتردد وتراجع والورع هو ترك الشبهات خوف الوقوع في الحرام ويقول الورع في أمور أجل هذه الأمور الورع في أكد الحلال والحرام لأن الورع يرتبط بالحلال والحرام ابتداء فبذلك لمن صرف قول السلف عن الورع انصرف عن أكد الحلال والحرام في ذلك يقول ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتاب الورع قال ترك دانق مما حرم الله أقل وحدة في الدرهم أي عملة عند أقل وحدة فأقل وحدة في الريان شنو لا ما السوداني الريان السوداني معين بقيمة الهللة والدولار يقولوا شنو السنت طيب الدانق زي ملين أو هللة أو سنت قال لنا بالدنيا ترك دانق مما حرم الله أحب إلينا من خمسمائة حجة ترك دانق مما حرم الله أحب إلينا من خمسمائة حجة فالحج يحج كل الناس أما ترك الدانق مما حرم الله تحذيا وورعا لا يقدر على ذلك إلا صاحب إيمان وتقوى فلذلك الورع بهم في البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أكل اللقمة التي أتاه بها غلامه وكان قد تكهن في الجاهلية تكهن يعني يفتح الكتاب ولحقا ما ذلك في ناس شغالين فتح الكتاب وفتح الكتاب كان ما ألوان هو ما جاء في البخاري تحريم أن يسلم لي مهر البغي وثمن الكلب وحلوان الكاهن والحلوان من الشيء الحلو يعني زي الحلاوة يعني الحلوان أحسن تعريف البياض والبياض من الزمن ذلك ما وقف لحد يوم الليلة شغال طبعا فالزودة كان تكاهم فتح الكتاب يدعم أنه يعلم شيء من الغيب ثم أسلم وأهل الجاهلية آتوا بياضه القديم فصنع به طعام أو اشترأ به طعام ووضعه بين يدي أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما أكل منها اللقمة الأولى وسائل وعرف مصدر اللقمة أدخل يده في فمه وجعل يتقي اللقمة وهذا صعب جدا لأنها اللقمة واحدة وانا زلنا نكون جعالة أجلبه خبطه مليان مليانه يدخل خجمه يطرش يدخل خجمه يطرش لا يزول فتقمه يطلع كيف فاجتهت حتى قاعها ثم قال لو لم تخرج إلا ومعها روحي لفعلت لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما جسم النبت من سحط فالنار أولى به ولم ينتهي الحديث قال ثم رفع يده وقال اللهم إني أعتبر إليك مما خالط الأمعاء وحملت العروق بعد اللجمة فيها جزء اتلصت مع المصاري ما بيطلع دقل له يا الله أنا ما بيطلع سامحني فيها وهذا لو لم يكن هناك ورع لذلك ابن قيم رحيمه الله يشفه الدين بشجرة أصلها التوحيد وساقها العبادة وفروعها الأخلاق وتمرسها الورع ثمنت الدين الورع أنه عند ورع ما استفاد من دينه شيء لأنه يتعامل مع الخلق ومع العباد بل ومع نفسه ومع قوته ومع جوارعه بغير ورع ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فمن اعتقد أنه محاسب وبذلك كان مجازا لا استقام على السلوك القويم ولا خاف الله ولا افتعد عما يغذب الله خوفا وورعا بل حتى الشبهات وما ليس بحرام يتركها في الصحيحين قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة والفائدة الأولى أن القصة من الأمور التي تميل إليها الفطر. والتي تأنفها الطباع ولذلك وقال كان عليه الصلاة والسلام يقص على أصحابه القصة ويربيه بذلك وهذه قصة نبوية مخرجة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام كان في من كان قبلكم رجل باع أخاه عقارا بيت المشتري دخل البيت واستلمه وسلم البائح السمن ولكنه أراد أن يحجث في البيت إصلاحها فلما حفر وجد في البيت جرة فتحها فإذا هي مملوءة ذهبها الجرة مملوء ذهب حمل الجرة وذهب إلى البائع وقال له لعلكم أنسيتم في داركم التي بعتموني إياها هذه الجرة وهذا يدل على ورع لأنه بن قوسيل السودانية ما لبد ما لبد بيها تعرف لبد يعني شنو يعني شنو يعني ما قال لشفع والمرأة والمطلع واللغاء ذهب ما تكلموا زول ما قال كلم زيدا الزول طوالي شال جرة وذهب بها إلى البائع فقال البائع لقد اشتريت الأرض قديما وبنيت عليها قديما ولم يقل لي فيها جرة ذهب إنها لك وإني لا أستحلها قال عليه الصلاة والسلام وديه العجيب قال فتدافع الجرة جيد يا هذا قال حتى اشتجروا اشتجروا يعني شنو قام الشكلة رسول يقول الناس ذلك ما مصرح ولا شو المشتكلف يشنو الناس ذلك المشتكلف يشنو ما متنازعين في أحقية بها كل لا يريد أن تكون له الجرة قال حتى أتوا قاضيا قال عليه الصلاة والسلام هؤلاء أتوا قاضي فأراد القاضي أن يدفعها إلى المشتري قال أنت الذي وجدتها قال لو كنت أعلم أن في البيت جرة لزدت الثمن فقال للبائع لعلها لك قال والله لا أستحل شيء لم أكن أعلمه أنه لي قال عليه الصلاة والسلام فاحتار القاضي الجاد وزاته عنده مرضو دين ما قال لهم ما يجارينها خلاصة مشه يتخارجوا منها ينظم شه ما قال لهم كده ما, ما, ما قال لهم خلاصة مشه خلاصة مشه وخلوها للمحكم ويشي له ما قال لهم قال ألكما جرية قال عليه الصلاة والسلام فكان لأحدهما غلام وللثاني جارية قال فزوج الغلام بالجارية وأنفق عليهما الجرة. واحد عنده ولد صبي وتاني عنده بيتر الملبي يعوده عمل عرش في المحكمة قال له خلاص تزوجوا البتر من الولد وأصبحت الجرى لهما هذا يدل على ورع الذي نفقده في عقلنا هذا فخير كما جاء عند البيهق وعند الترمز وعند الحاكم في المتدرف الصحابة الألبانية في الصحر الجامع الصغير من رواية أنس ومن رواية ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام وفضل العالم على العابد كفضل على أدناكم وخير دينكم الورع وخير دينكم الورع أفضل الدين الورع لأنه يحفظك من نفسه ويصون ويصونك من أذى الخلق ومن الوقوع في أعراض الناس ولذلك الورع هو الذي يمنع الخائض أن يقول والمتكلم أن يتكلم هذا الورع الذي نتحدث عنه الورع في الجوارح كلها حتى كان أبو موسى الأشعر رضي الله عنه يقول وعده ابن أبي الدنيا من الورع أنه كان يقول لئن يمتلئ من خاري من جيفة نثمة أحب إلى نفسي من أن أجتم رائحة امرأة لا تحل لي وكان يقول ابن أبي الدنيا فمعنى بعض الثلاث يقولون لئن يأكل للأسد أحب إلي من أن أنظر إلى حرام الأسد يأكل هو طبعا الزمن هذا الأسد مفروض أن يكون الناس كتار إذا كان الشداء بل, بل نظر للحرام الأسد مفروض أن يكون الناس كتار بل يقول ليه غض البطري عن الحرام لو أنه أطلق النظر ونظر إلى الحرام أحب إليه أن يأكله الأسد من أن, يقع أن تقع عينه على حرام وذلك ورعا وخوفا من الله تعالى ثم في الورع الورع في الحكم على الناس يقول تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا سالوهم أو يخسرون وسبب ذلك غياب وازع من الآخرة ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون بيوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال ابن القين والتقصيف في الأموال والتقصيف في الأعراب والتقصيف في العقول والتقصيف في الأديان ومن ذلك أنه يريد من الناس أن ينصفوه ولا يريد أن ينصف الناس وإذا كالوهم أو وزنوهم يغسرون كما أنه يريد أن يأخذ حقه مستوفية ولا يريد أن يعقل آخرين حقوقهم مستوفية ويد للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستغفون إذا تكلمت فيه قال لك اتق الله لا تتكلم بغير علم تبين ويتكلم فيك بغير تبين يريد منك أن تنصفهم ولا يريد أن ينصفك أليس هذا هو التصفيف؟ ويل المتصففين قال ابن القيم متشمل المتصففين في الأموال والمتصففين في الأعراف والمتصففين في العقول والمتصففين في الأبيان قال إذا اكتالوا على الناس يستوفون وكذلك لا يريد من الناس أن يظلم ولكن يريد أن يظلم الناس ويريد أن يتجرع عليهم ذلك وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون وسبب ذلك غياب وازع من الآخرة والإنسان إذا نسي الآخرة فجر بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ليفجر أمامه الجرأة الفجر متى يسأل أيان يوم القيامة إذا غابت القيامة عن تصوراته وعن فهمه وعن وجدانه وعن عقله وعن قلبه ما كان لهم من رابع ولا حاجم يحجبه ولا ضمير يحجزه إنما يقع في الناس ولا يباليه والعجب من ذلك قول شيخ الإسلام لتيمية رحمه الله تعالى في التقفة العراقية في الأعمال القلبية محدثا عن بعض أهل السنة والجماعة قال والذين إذا جلسوا طعنوا في الناس قال ويا ليتهم طعنوا في اهل البدع انما طعنوا في اخوانهم من اهل السنه قال حتى يصير ذلك لهم دابا وجيدنا فإذا اراد خروج منه ما استطاع حتى بعد ما يقول اقرب والله انا اخلي الكلام حقنا احنا ننتبه لما فينا نذكر رقبتنا والذنوب بتاعتنا كثيره قال ياته الشيطان فيقول له انت مصلح ذكر بثيمير يقول له أنت مصلح فبعضهم يغتاب في قوالب الصلاح قال يغتاب في قوالب الصلاح يقول له شيخ الإسلام رحمه الله الكلام لست منتهى قال رحمه الله وهؤلاء يتنزهون عن الكبائل الظاهرة فلا يختلفون زنا ولا يشربون خمرا ولكن لا يتنزهون عن الكبائل الباطنة من آفات النفوس ككبر لا يغجرونه وعجب انطووا عليه دافعهم العجب بالنفس والغرور قال رحمه الله يفعلون من المنكرات ما خير منها إتيان الزنا في الطرقات علما ابن التيب يد عجيب بالنصوص قد بالنص كيف قال رحمه الله وهذه بالمناسبة هي الفابه رحمه الله حدثت هذا الكلام من التقفة العراقية قال رحمه الله تعالى فإنهم يطففون في التعامل مع إخوانهم قال ما تقولون في الربا قال الربا أشد من الزنا ففي النساء الصحاة الألباني لدرهم واحد من ربا يضعه الرجل في جوفه أشد عند الله من بذع وثلاثين زنيا وكذلك في صحيح الزامع الصغير الربا بضع وسبعون حول أدناها كأن يأتي الرجل أمه في الإسلام قال الربا شر من الزنا قال ما هو شر من الربا الذي هو شر من الزنا التطفيف في التعامل مع الإخوان قال قال عليه الصلاة والسلام إن من أربا الربا استطالتك في عرض أخيك استطالتك ألا تفرق بين ال... استطالة معنا شو؟ أن تتجاوز الحد الشرعي فيضبح المختلط في النفس بينما هو حد شرعي في انتقاد جائد وبينما هو حد قلبي منطوي على النفس فيه ضرب من ضروب التشفي فيه ضرب من ضروب الانتقام فيه ضرب من هذه الضروب لذلك أيها الأحبة هذا الكلام لشيخ الإسلام مفيد جدا في قضية هذا الورع والورع يؤدي إلى هذه النتيجة التي قلناها أن يمتنع الإنسان تقول عائشة رضي الله عنها تصف ضرتها زينب بانتجحش رضي الله عنها قالت عائشة وكان الزينب من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم تساميني أي تقاربني في الجمال فلما وقع الناس في. وقعت حنة من سجح وخارطت مع وقد أقيم عليها أحد القذف رضي الله عنها خارط مع الخائضين قال حملها على ذلك ذر زينب لي وأما زينب فقد منعها ورعها من الوقوع حتى سألها عليه الصلاة والسلام قال ما تقولين في عائشة قالت أحمي سمعي وبصري ما رأيت ولا سمعت عنها إلا خيرا قالت عائشة فلم أرى أدخل الله وأصبق حديثا وأعظم صدقة وأشد بدلا للنفس فيما يرضي الله من زينب بن فجحش رضي الله عنها أيها الإخوة التفريق بينما هو خصومة شخصية وحظ نفسي وبينما هو حق شرعي الحظ النفسي أحيانا يختلط مع الحق الشرعي أنت تريد أن تقوم والتقويم بالنصح وليس بالتشهير وهذا هو الأصل ثم كل شيء بعد ذلك استثناء فلا يمكن أن يجعل الاستثناء العارف أصلا من الأصول في هذه المسألة ثم الأعجب من ذلك حديث البخاري في اخلاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى في عمرة القضاء وأتى على وادي محسر خلأت القصواء بركت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومونها ويقولون هش بهش يعني يريدونها أن تقوم فلما لم تقوم قال الصحابة رضي الله عنهم خلأت القصوى خلأت خلق للدابة بغير سبب ماتلة وشاربة وأي حاجة لكن ما لا يكون الحربة وأقرب لذلك شنو؟ حرمت حرمت يعني شنو وطبعا زي, زي, زي البشر عندهم حرر حرزوا. حرزوا حرزوا الشغلة حرزوها يعني شنو يعني أبو في ناس الدين ذاتي بيحردوا يعني بتعاملوا بيروجد الأفعال ويسعي الدخاء زي عادوا الناس في الجامعة طوال حلق الدجن ورسلنا سجامع الدجن في الظرف قال لهم هذه بضاعتكم ردت إليكم الثاني الزور يسألني قل ليه دينة ولا تعال ولا عندنا ما فيه حيث قال الإمام مالك من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل من جعل دينه عرضة الدين ما فقوا حردان في ناس يحرضوا عديد ومن ذلك حرض الدروس والمحاضرات في ناس يحرضوا المحاضرات وذلك قديم أبو الحسن الصي... الصي... الصيمري أبو الحسن الصيمري رحمه الله تعالى كان يحضر درس الدار قطني والدار قطني رحمه الله كان محدث معروف فتكلم كلاما فهم منه ضرب من ضروب التشيع ولم يكن يقصد ذلك فقد وحن أحاديث واتهمه اتهمه الصيمري ب الا بشنو بالتشيع فقام عنه حل قال انا ما بحضر ثاني ابى يحضر واستمر الحال هكذا سنين طلاب الدار قطني صاروا علماء والصيمري لم يقول شيئا لم ي... لم يستفد شيء. لأنه حتى كان حلد مع الدارة قطني يمكنني مع واحد تاني برضو لأنه في النهاية كل ما شوف خطأ من ذو واحد هو خلاص ده ما نافع ما حيقدر تعلم هذا إشكال فقام بكى الصيمري بعد أن تقدم سنه قال وبردسه أبو الحسن وده أبو الحسن علي إبن الحسن الدارة وطني. قال عنه إيش بر أبو الحسن من صرافي. قال أبو الحسن الدار قطني لما أنا انصرفت عنه دره ما؟ ما علمه قره للناس واستفاذ ناس كونه ماشه ما وقف الحلقة الحلقة مستمرة وكان ماشه كلهم لو في واحد جاعد برضه بقره ماهي ضره؟ أبو الحسن انصرفه ضر الصيمري نفسه ولم يضر الدار شيء لأن الدار علمه علمه وهذه قضية مهمة أيها الأحبة في الأخلاق خلأت القصواء الغريب دفاع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القصواء قال ما خلأت القصواء وما ذات لها خلق ولكن حبثها حادث الفيل قال ابن حجر ويستفاد من ذلك أن صاحب الفضل والعلم والخير إذا عرف من ذلك ثم تنكبا إنما يرد إلى ما كان له من عادة قديمة فإن النبي ثمث العذر لحيوان بما عرف منها من خلق قديم فكيف بأفاضل البشر من العلماء إخوانا والله دخلوا عجيب الناس قالوا القصوى دي حردت قالوا لنبي سببها لين سببها قبل كده ما حفل حردت معناها هذا شيء صاري يرد ترد الحفوة إلى ما عرف عن الإنسان من أصول الاحتقال أنت عرفت الزلد معتقد قويس زل على نهج السلف عرفت من المسألة دي إذا طرأ شيء حاول أن تلتمسته العذرة ورد هذه الهفوة إلى الأطل الذي عرفته عنه ما خلأت القصواء وما ذاك لها خلق ولكن حبسها حابس الفيل هذه أخلاق سلفية عالية في باب الورع نحن في أمس الحاجة بمثل هذه الأخلاق والذي يبدو لي أن الورع ينبغي أن نقف عنده عند هذا الحد من لنتحدث عن خلق ثاني من أخلاق السلفنا الخلق الثاني خلق الأنات الأنات في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس إن فيك إن فيك خسرتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأنات قال أجبلت عليهما قال بلى قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله إذن الحلم أخواننا قد يكون معروف الأنات الأنات من التأني والتروي في التعامل مع الأخبار وفي إصداء الأحكام على الناس ولكنما التصنيف تصنيف الناس هذا التصنيف شكى منه العلماء قديما ابن بطة العقبري رحمه الله تعالى شكى من التصنيف نقل ذلك الشاطبي في الاعتصام والشاطبي نفسه تعرض لتصنيف قال الشاطبي يحكي عن ابن بطة العقبري رحمه الله صاحب الإبانة الكبرى في أصول ديانة أهل السنة ابن بطة رحمه الله قال ولقد كنت بخراسان ومروا ومكة هذه المناطق التي تجول فيها قال فوجدت الناس لا يتركوننا إلا بكلام فينا فلو رويت حديثا في التوحيد قالوا مشبه ولو رويت حديث الرؤية قالوا سالمي ولو تكلمت في المعرفة قالوا كرامي ولو تكلمت عن الإيمان قالوا مرجئي ولو قلت لهم خالفتم الكتاب والسنة قالوا خارجي ولو وافقتهم قالوا موافق ولو خالفتم قالوا مخالف قال ولو سألوني عن تفسير آية فقلت فيها بما أعرف من ظاهرها قالوا ظاهري ولو أني أولتها قالوا أشعري بجأة يتكلم عن ألوان التصديف الذي شنو يقوله نفسه هل يعني أن الشخصة لا يصنف لمسألة واحدة الإرجاب أيها الإخوة اعتقاد كامل له أصوله من وافق المرجئة في مسألة لا يعتبر مرجئي ومن وافق الخوارج في مسألة لا يعتبر من الخوارج هذا الذي قرره الشاطئ برحمه الله في الاعتصام ثم قال وجدت مخالفة السنة هذا مخالفة للسنة, مخالفة للسنة. قال وجدت هذا تعليق منه تعليق الساقبي على كلام من؟ على كلام النبطة ما أشاقي ده آخر سطرهم بعدما جاء كلام النبطة كله قالوا كده وقالوا كده قالوا كده قالوا كده قالوا كده قال لو تحدثت عن فضائل أبي بكر وعمر قالوا ناصبي ولو عظمت أهل البيت قالوا رافضي وهذا يسميه أهل السير شغب المشاغب شغب المشاغب شغب المشاف وحمد بن جرير الصبر أيضا اتهم بالتشيع لبعض أقوال قالها النساء اتهم بالتشيع رحمه الله لأقوال قالها في مسألة واحدة لم يكن يعتقد عقيلة الشيعة كلها وهكذا فالمهم قال ومخالفة السنة إما بالجهل بها أو باتباع الهوى الغالب عند أهل الخلاف قال الهوى المتبع الغالب عند أهل الخلاف سمعه كده الهوى المتبع الغالب عند أهل الخلاف كل من خالف رمى من خالفه بأشنع الألفاظ وأسوأ العبارات دون أن ينظر إليه ودون أن يتحرى أصول الأخوة وضوابطها لهذه المسألة فقلنا الأنات يقول تعالى سليمان عليه السلام قال ما لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ثم أصدر فيه أحكاما لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين قال القرطبي من خلق الأنبياء الاستثناء في إصدار الأحكام لو فعلا قال كده لو حصل كده ما صح قال لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه ثم قال أو ليأتيني بسلطان مبين فمكت غير بعيد بسرعة يعني قال أحط بما لم تحق به وده الأمر الثاني وجئتك من سبأ بنبأ يقين ثم قص عليه ما رأى قال سننظر وهذه أنات وهو منهج في التعامل مع الأخبار قال سننظر أشان نكون مستثمين إلا من رحم الله ما لقى نزل بقول سننظر زول يجيب له خبر ولا كلام يقول سننظف استود الله وعد ما نجاني في الزمن ده الا عند رحم الله عشان يكون عندك استثناء عشان نعلك وعدنا اناك لاتان ما نحكم على الناس لكن في اللاجوني في في من عاصرته وخالطته قليل من يقول سننظف وهذا منهج قوي في التعامل مع الاخبار والانباء والاحكم اصدار الاحكام فالاناك لإصدار الحكم على الآخرين لا تضغي الحكم متسرعا كن متأميا ليسلم دينك أنقل إليك كلام شيوخنا ابن القيم رحمه الله يقول الورع وسلامة اللسان قال لتسلم حسناتك لا أعراض الآخرين أنت تتكلم في ناس خلي الناس إيه ذاتك حسناتك دي جنعان منا طبعا قال ابن القيم ما جنعان جنعان ده كلامي أنا قلت ابن قوسين يعني ابن القيم قال لتسلم حسناتك وأنا أقول حسناتك جنعان منا يعني أنت ينبغي أن تعرف على قيانتي هذه الحسنات فالأناف من الأخلاق المهمة جدا وهي التؤدى أو التؤدى وقت وكلا ان نتقين ان نتقي صحيح التؤد اه والتؤد وهو التؤني والاقتصاد والسمت الحسن والتؤد جزء من 40 وجزء من 24 جزء من شروق من النبوة ان انا ام متأني وتعريف الاناء التصرف الحكيم بين العجلة وبين الطباق بين الأحيان يتأمن الإنسان في مواقف يطلب منها يطلب, يطلب منه شرعا أن يصدر حكما عاجلا وأن لا يتردد ولا فيما في أعمال البر والخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا والمؤمن لا يستخدم فاستخف قومه فأطاعوه واسبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون يعني دول ما يقبأ راسه قفيفة إبارة أي حاجة من شور أي حاجة خليك تقيم أوزن الأمور بميزان الشرح وتأنا في أمورك كلها وخير من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في السلسلة الصحيحة العجلة من الشيطان والتأني من الله العجلة من الشيطان التعجل خلق من أخلاق الشيطان الشيطان المضطرب لا يستقر كثيرا العجل عجول في تحقيق أحداثه عجول في تغيير ممكن وعدل التدرس بعض الناس عجول في هذا الباب فيؤدي إلى الإفساد والخروج عن الجادة أكثر مما يصلح ويقوم فالأنات من الأخلاق السلفية الغائبة التي نحتاجها ثالثا من أخلاق سلفنا وهو مما ذكر في الأول إتباع العلم العمل الورع يمنع ويحدث من الوقوع في الحرام أما إتباع العلم العمل هو أن يكون العلم نافعا والعمل صالحا كتب في ذلك الذهب زغل العلماء وكتب السمعاني أدب السامع والمتكلم وكتب المروز أدب الفقيه والمتفقه وكتب النووي أدب العالم والمتعلم وكتب السخاوي ذيل التبر المسبوك كتب تعالج من يحفظ نصوصا ولكن بقلبه جفاء فلا تدمع عينه خاليا بالله ولا يأخذ حظا من الأذكار والنوافذ وليس له من الخشية نصيب ولا من قيام الليل حظ هكذا قال ونقل في ذلك سلام الآجري رحمه الله أيضا في كتابه اخلاق العلماء وهذا من الكتب التي يعني نسيتها في الأول كتاب أخلاق العلماء للآجري قال العالم ما عن حسن البصر رحمه الله العالم هو قال الزاهد في الدنيا المقبل على الآخرة الورع الكاف عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم قال هذا هو الو... قال شنو؟ العالم هذا هو العالم عندهم فلذلك إيه والإخوة ما هو مقصود العلم ابتداءه هل هو أن نحفظ النص وأن نتباه به أمام الناس وأن نتشدق به في المجالس لنحيد المجالس فتفسد النية ومن تعلم العلم ليماري به السفهاء ويجادل به العلماء ويحيد به المجال فالنار النار قم في سنة لأبي داود هو في صحيح سنة لأبي داود باختصار السنة ما الهدف لتعلمك لماذا تعلمت العلوم والمؤثر على ذلك أنه يأخذ من العلوم أصعبها ويأخذ من العبارات أغربها هذا واضح أنه يريد أن, يحي أن يحيد بذلك المجالس فذلك فساد في النية والقصد لذلك أخلاق العلماء إتباع العلم العمل وتعلم العلم من أجل العمل هو يتعلم وسببه الأول نجاة نفسه ثم القيام بأمر الدعوة طاعة لله لأنه بذلك أمره وهذا يعني أنه استفاد من علمه يقول ابن الجوزي في ذنب الهوى رحمه الله رسالة القيمة قال وقد جلست إلى شيخي عبد الوهاب الأنماطي هذا من ابن الجوزي قال رحمه الله ولقد استفدت من بكائه وخشيته أكثر من استفادتي من علمه وروايته وقد استفدت منه أنه لا يغتاب أحدا ولا يغتاب عنده أحدا أطلب الكلام وما أطلب الكلام قال واستفدت منه قوله علموا العلم مجانا كما تعلمتموه مجانا هذه الفوائد التي استفادوها من العلماء تدل على أن ثمرة العلم الأدب وفي ذلك يقول الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه القيل أدب الدنيا والدين لما تكلم عن قسم الكتاب إلى فصول أدب النفس وأدب الدنيا وأدب الدين وفضل العقل وقيوده التي تطرر عليه وتكلم عن أخلاق منثورة أخلاق يحتاج إليها الناس كتاباً ما وردي أدب الدنيا والدين ججر بالإحترام لما تكلم عن تسمية الكتاب قال الدين يحتاج إلى أدب والدنيا تحتاج إلى أدب ثم نقل عن ابن المبارك طريفة قال أتى رجل إلى ابن المبارك قال له يا شيخ لو أن لي دعوة فبما أدعو قال تدعو الله أن يهبك علما قل الله بن علم قال ثم ماذا بعد العين فإن لم يعطي قال أسأله المال فإنه يسد بعض الخلل فإنه يسد بعض الخلل فإنه يسد بعض الخلل كعندة قال فإن لم أسأله قال أسأله بعد ذلك الأدب فإنه يسد مسد المال والعلم قليلا المين بيست فرقة قال الأدب بيست فرقة من العلم والمال لأن زركة ما علم وماء وفلس كان لديه مؤدب برضو قويس ما بيشبر كان قال فإن لم يعطني قال بعد ذلك سله أن ينزل عليك من السماء صاعقة تريح منك لأنه تخيل الزوال لا علم ولا مال ولا أدب ليس وجه لا إيه تبقى قلقك أنجاحت بدره لا بدره ده بدره الناس لا بدره قلقه بعد تقول يا الله ريح مني العباد جيل وانتهي مني مرة واحدة يا أخي لا علم ولا حبثمان تزينك شوية ويشد لك بعض الخال ولا أجبا يخليك تمسك لسانك ونفسك وما تطاوم قلقه بعد ذا قلقه يا الله نزل عليه صاجعة من السماء بس ينتهي مني مرة واحدة وهذا من المهم أيها الأحبة الكرام العلم خشية الله تعالى ابن قدام المقدس له عبارة لطيفة جدا يقول رحمه الله العلم عبادة القلب العلم عبادة القلب إخواننا ما رأيناه وسمعناه من تراجم العلماء قديما وحديثا الورع الشديد يتحرك الفتوى لا يتكلم إلا قليلا العلم هذب حتى سمته يظهر ذلك على سمته ويظهر ذلك على قلبه أنه سليم القلب وهذا من الأخلاق التي سوف أتحدث عنها لكن تجده سجد العلماء انهم من الوقار ومن التحري حتى حتى المستفتي يراجعونه ويصححون اصابه ويتوقفون عند الفتوى وذلك لأنهم يتعبدون الله بذلك فلذلك العلم عباده القلب ابن قدامه له كلام لطيف جدا حول هذا العلم قال ولقد تأملت من تعلم فوجدت بعضهم وقف على حفظها دون أن يعمل بها وبعضهم عمل بالعلم ظاهرة ولم يصلح بالعلم باطنا طيب قال مع العلم الذي ظهر على ظاهره وسمتي وشكلي ومظهري لا يخلو من حسن ولا يخلو من عجب وكبر وازدراء بنفسه للآخرين قال وبعضهم أصلح بالعلم ظاهرا وباطنا وبقي من الباطن ركم زوي حتى في الباطن فيه ركم زوي كيف قال لأنه علم طوابع وبباقمه لم يتكبر ولم يحسد ولكنه لأنه علم يريد من الناس احتراما وتوقيغا قال فإذا قصر في ذلك مقصر حز ذلك في نفسه كأنه يتقاضى احترام الناس نظير تعليمه يعلم وبعد ذلك يسلم عليه بينهم بين نفسهم ومن هكذا لنفسهم فايدة الله يحب ذاته وما يقرره سلام الله ما يدوك ليه دين ذاته من علمنا ذاته ولا حاجة دين ذاته لا يستاهده بس شبه ما سلم عليه فهذا يلتف حول ذاته ويعبد نفسه قال هذا الجزء الثالث الذي, لم... الذي سرم باطنه بالعلوم ولكن بقي ركن زوي في هذا الباطن قال ومنهم من تعلم العلوم وأصلح ظاهرا وباطناً وعلانية وسرّا ولكن مجاهدة النية أشق بعد مجاهدة النية في هذه المقامات يحتاج إلى مجاهدة كبيرة أيها الأحبة فمن أخلاق السلف إتباع العلم العمل والبعد عن الزغل العلوم وأن يبدأ بالعلوم الصحيحة بعلوم الأصول والمقدمات كما قال ابن قدامى ثم يرقى بعد ذلك إلى الفروع والمثمات قال ومن لم يرعل ذلك شوف العبارة اللطيفة كيف وقف على صور العلم ولم يقف على حقائق وقف على شنو صور العلم ولم يقف على شنو على حقائقه، هل العلم حقائق يا إخوة؟ هل العلم حقائق؟ أذهد الناس في دنيا العلماء الربانيون أكثر الناس خشية وإنابة هم أهل العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء هم أهل خشية وأهل الإنابة لأنهم عرفوا ذلك فالعلم هزّبهم وبالله عرفهم فلذلك يخافونه وعندهم من الورع والتقوى ما عندهم الخلق الرابع من أخلاق السلف الذين احتاجه سلامة الصدر وصفاء السريرة تجاه المسلمين من أهل القبلة من الجملة وهذه نقطة مهمة جدا ذكرها شيخ الإسلام تيميا رحمه الله تعالى قلنا أيها الأحبة أن من أخلاق السلف سلامة الصدر تجاه إخوانه من المسلمين وفي هذه نقطة مهمة جدا تحتاج إلى بيانه يقول شيخ أولاستان سيمين رحمه الله تعالى وأهل السنة والجماعة سليمي الصدر تجاه عموم المسلمين بالجملة وهذا لا يعني إقامة ترك إقامة الولاء والبراء بالجملة يدعون للمسلمين الله مرفض المسلمين والمسلمات ويدعون لأهل القبلة ولكنهم يردون على أهل البدعي ويقومونهم وينصحونهم ويبينون عوارهم ويكشفون ويهتكون أستارهم تعبدا لله لكن بالجملة كل أهل الملة من أهل القلة من المسلمين يحبونهم هذا المسلمين ثم إذا جاءوا في التفصيل ليس بالجملة إذا جاءوا بالتفصيل ردوا على من استحق الرد وحاربوا من كان على فكر منحرف وعلى غير السنة والبدعة وإلى غير ذلك وفي ذلك نقل رحمه الله كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول الرجل يصل ويصوم ويزكي ولا يرد على أهل البدع قال هذا قصر دينه على نفسه ولم يفد أمة رسول الله شيئا لم يفد الأمة شيئا ثم قال رحمه الله الراء الراد على أهل البدع كالمجاهد في سبيل الله ونقل كلام يحيى ابن يحيى النيسابوري الذي كان يقول إذا وجدت المبتدع في الطريق فغير له الطريق قال هذه لو كانت من باب الانتقام منهم لما أجزأت إنما هي من باب إظهار السنة وثم تعطم الشيخ رثمتين هذا الكلام بكلام طويل ولكن أيها الأحبة سلامة الصبر تجاه المسلمين بالجملة ولا, ولا نصد بذلك أهل من؟ أهل البدع والأهواء والطرائق والحرفة لكن حتى يدعوهم وهو يغجو ويتمنى لهم الهداية يعني حتى إذا دعاهم إلى الله دعاهم به وملؤه الإشفاء والخوف عليهم من النار والهلاك وفساد العقيدة والخلل في السنة وإلى غير ذلك طيب يقول تعالى عن عن المهاجرين والأنصاء والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد المهاجرين والأنصاء يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا أتى رجل إلى عبد الله بن المبارك وتكلم في بعض أهد الحديث فقال له ابن المبارك سلم من لسانك اليهود والنصارى ولم يسلم إخوانك فينبغي أن يكون الثلث خاصة تجاه إخوانه سليم الصدر وفي ذلك أيها الأحبة أحاديث وشفافية فؤاد وصفاء ضمين إخواننا شوفوا الأخ المقدم تكلم في مقدمته عن منزلة الأخلاق في الإسلام الأخلاق في الإسلام من النفع المتعدي قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن ماجة هو أيضا في صحيح الجامع الصغير من رواة ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام لئن أمشي مع أخي لي لقضاء حاجته خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا يعني قضاء حوائج الإخوان أفضل من الاعتكاف أو خير من الاعتكام في المسجد النبوي شهر أو فيه من الأجر أجر معتكف في المسجد النبوي شهر كامل ذلك لأنه نفع متعدي وفي الطعوين الطبراني وأيضا صحاو الألباني قال عليه الصلاة والسلام من دل دائها في طريق فأرشده كانت له كعدل محررة أي كعيق رقبة وبعض العلماء من الشراح يقيد الحديث بالصحراء لأن الضياع فيها يؤدي إلى شنو إلى الموت فكمن أنقذته واحد سألت في الصحراء قال ليك أها الطريق بيهن ورعته كمن أعتق رقبة كانت له كعدل محررة أي كعيق رقبة وبعضه يعمل في أي طريق ان شاء الله في توتي دلك بيت نصران ديول بي وصلتلو البقاله الاولى تلف على ايدك اليمين تخش كده في كده تلقى البيت يكتب لك من اجلك من احتق رقبه وانا اصلي يعني موقف كنا في خله حقيقي خله يعني بقيت بعدين الدنيا ديانو كاسين ما عارفين ندري ديول بمنا الجلدنا عربي على جملي على جملي فسألناه نزلنا الجزائز ياخذ اسمعه يتكلم معنا راكي فوق هذا الشيء ده بي وين نعم قال شوفوا أدريدكم ده ذاته وما تفكوه ساعة بي في البيت بوالي بيت الزول ده يلونه ده ومتا قلت لأخواننا وما الزول يكون ربنا يتقبل منه إن شاء الله يكون أعتق رخبة لأنه كاوكي نحن لحد الصباح هذا الزول ده راكي فيه جمل بيدور لأن نؤدنا فالأخلاق في الإسلام بمنزلة عالية ولكننا نفقد في الأخلاق الشفافية والصفاء صفاء النفس قال الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان عرفناه فمن هو مخموم القلب الحديث في مسلم قال عليه الصلاة والسلام كل قلب تقي نقي لا غش ولا غل ولا حسد فيه ولا بغي ما يفعل أربع لا غل ولا غش ولا حسد ولا بغي قل نقي تجاه إخوانه لذلك أنا يبدو لي هذا الخلق ضاع في خضم التصنيف لأن العقد الذي ارتضاه الله للناس أيقيم عليه الولاء والبراء قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة أينما وجد الإيمان والاحتقاد الصحيح يوجد التآخف الله قال ابن تيمية إلا في حالة واحدة إلا في حالة البغي والأهواء وهذا الذي هو يمكن أن يكون حادث في حالة البغي وفي حالة الأهواء لذلك سلامة الصدر أيها الأحبة مهمة جدا أن, يكون أن تكون تريم الصدر وأعطيك على ذلك مثلا يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه قال إذا خرجت من داري وجدت على بابي صفاني صف للحوائج والاموال لانه كان سريع وصف للفتاوى والاسئله حتى دي من الصبح بجمالي اظن ما يجي اقول اسمع عندك فتوى ولا داير حاجه ندحل ولا اجيب بهناك. فتوى تعال اجي معانا بجيء اللي هناك كل اسمع دا تعال بيجي معانا القى صفين قال فخرجت من داري فلم أجد ببابي أحدا قال فعلمت أنها من المصائب التي نزلت به وعساها أن تكون بسبب ذنوبي هذا على خلق أهالي لما لم يجد الناس رقوا ألقى باللائمة على نفسي ما قال أضع الحمد لله الليلة. الله حلا نزلت من الناس من ومن, ومن سؤاله يا أخي ذاتي كره الزول الزول يخللون الحلة يعني ولا شم يعني ما قال كده ما قال صاحبك كان عسد اه شنو ما تلحس كله درواه ده رواه الشعب السوداني في مسجده لأن لا الشفافية والصفاء في التعامل مع الإخوان مفقود يقول ابن عباس نقل ذلك الزهدي في سير أعلام النبلاء يقول ابن عباس رضي الله عنهما أربعة لهم علي فضل وحق الأول من بدأني بالسلام والثاني من وسع لي في مجلس والثالث من غبر قدمه لقضاء حاجتي أما الرابع قال لا يكافئه عني إلا رب العباد قال الرابع ده إلا الله بذلك لكن أنا ما بقدر قال من قال رجل نزلت به حاجة فتقلب الليلة على فراشه فوجدني أهل لقضاء حاجته فجاءني يصرق بابي يطلبني قضاءها قال ده من كثرة ما عنده عليه فضل وحق قال إلا أن يكافئه عني رب العباد إخواننا الكلام هذا قال حق على الثاني المهم ابن عباس ولا الزول الجاو ابن عباس شايف الزول الجاو بعد ما هو الديون وإذا يضليل الحاجة شايف أن الزول جاو أكرمه إكرام شديد سبب الإكرام أنه وضعه في منزلة ومرتبة عالية فمن بين جميع الإخوان اختاره هذا يعني أنه أحسن به ظنى وأنه وضعه في موضعة أهل المرؤة والنجدة والكرم ثم أنه فتح له بابا من أبواب الحسنات جعلك جعل نفسه أرضا تزرع فيها زرعة وتغرس فيها غرسا ليكون حسنة لك أمام الله يوم القيامة فلذلك سلامة الصدر أيها الأحبة من الأخلاق المهمة جدا أورد الإمام أورد ابن الجوزي في المنتظم رحمه الله قصة الإمام أحمد مع محمد بن منصور الطوصي كان محمد بن منصور الطوصي من علماء أهل السنة والجماعة غير انه كان بينه وبين احمد ملاحظات ردود عليه وكان اذا جلس مجلس افت الناس بان يؤخذ عن الامام احمد عين شوف اخواننا الاخلاق دي ماشي بتقعد ساكت الاخلاق تعاش محمد الانصورة توصي من أهل السنة العقيدة نفس العقيدة مع الإمام أحمد ولكن كان يفتي بأن لا يؤخذ عن عن الإمام أحمد علم قال قال أدن الجوزي ولو طعن فيه أحمد لوثب عليه أهل الحديث يعني عبد الحمد كان رد عليه الناس يقول لأبوهم عليه طوال بي بي يعني ويقع عليهم الجرح قال فكان الإمام أحمد لا يتعرض له ثم وقض حديث في إثناله محمد بن منصور الطوسي فانتظر طلاب الإمام أحمد منه كلمة يقول لا يصلح ضعيف متروك مدلس كذاب يطعم فيه وثم بعد ذلك يتب عليه أهو الحديث قال فأمضى الإمام أحمد الحديثة ولم يطعم فيه فقالوا فيه محمد بن منصور قال وإن كان فيه محمد بن منصور قال إنه يقع فيه وما جلس مجلسا إلا وحذر الناس منك شيء عجيب فينا تحذر في من الإمام أحمد شيء عجيب يعني ومن أهل السنة قال قال الإمام أحمد طلابه محمد بن منصور الصوصي رجل صالح ابتلاه الله ببغضنا إن لم نكتب عنه فعن نكتب اكتبوا عن محمد بن منصور مع أنه كان في مقام التشفي والانتقام ولكنه أبى أن ينتقم لنفسه هو الذي قال عن المعتصم بعد أن جلده وقام له خراج في أسته فإذا عالجه الطبيب واشتد عليه الألم يقول اللهم اغفر لمن ضربني وسامح من ظلمني وتجاوز عمن عاداني إلا صاحب بدعة يكيد بها ضد دينك فلا تغفر له فلذلك أقول أحبتي أين خلقوا الإمام أحمد مع محمد بن منصور الطوسي أين خلق ابن عمران الطلحي مع عبد الرحمن ابن الورنة كان ابن عمران الطلحي قاضيا وعبد الرحمن ابن الورنة أتى شاهدا في قضية فرد شهادته والشهادة لا ترد إلا لجنؤ إلا لفسق فرد شهادته ودال, ودال في الأيامك أدالها الله فصار ابن الورنة قاضيا وجيء بإذن عمران الطلح شاهدا وكان ابن دينار كاتب المحكمة فقال له يبنى دينار إنه عندنا عدد ديانة عنده عدد ما يجب إنه عندنا عدد أن بشهادته فإن المؤمن لا يشفي غيظه مع أنه كان ممكن يقول برضو شهاده ما رده إخواننا أخلاق السلف تعاش بعض هذه الأخلاق في جوانب الأخوة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقش حنفسي فأولئك هم المفلحون بعض هذه الأخلاق أخلاق شنو؟ قرآنية وردت في القرآن لنتخلق ونعمل بها في هذا المجال أتفي بهذا القدر مما يحضرني من أخلاق السلف أسأل الله تعالى التوفيق والسلاة والعون والقبول والإخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وصحبه وسلم